يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل الثرائر فما له من قوة ولا ناصد، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن